أعزاء المشاهدين سلام الله عليكم ورحمه وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم أعزاء المشاهدين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها سلام الله عليكم ورحمه وبركاته ها هو نتواصل معكم مع برنامج ساعة التربية الذي أدعو في كل بداية حلقة أن يكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا كلنا أنا وأنتم جميعنا وأن نستفيد ممن مما نسمعه في هذه الحلقات أملين أن يكون بداية تغيير بداية إصلاح بداية رؤية للمستقبل بداية وضوح لهذه الأهداف وهذه المعطيات كم من البيوت بنيت في سبيل أن تربي أبناء على رعاية وعلى استقامة وكم من بيوت كانت آملة في وقت من الأوقات أن يكون أولادهم ملء السمع والبصر كم من بيوت أسست في وقت من الأوقات على أن يحمل أولادهم رسالة ولواء رسالة وكم من بيوت قامت ولا تدري إلى ما تقوم. التربية موضوع صعب بل أعتقد بأنه هو حجر الزاوية في مستقبل الأمم كلها أن يصلح المجتمع من النشبة وان يكون نصب عينه من الأطفال الصغيرين والشباب الصغير والشباب المراهق والشباب الناضج هم أساس المستقبل الذي ستقوم عليه اركان هذه الأمة في وقت من الأوقات وبالتالي كانت أهمية ان نجلس ونتدارس ونتباحث وننقد بشدة كل ما يقال في هذه الحلقات حتى نخرج بما يقال الخلاصة ما يفيد أولادنا مش القضية أبدا ان احنا نجرم الآباء والأمهات وليست القضية تجريم الأبناء وليست القضية ان ابن هو الغلطان وانا الصح او انا الصح وابن هو الغلطان القضية كبيرة ان احنا نوصل مع بعض ان نستمتع بتربيه أولادنا ان يكون توجهنا في فن أن يكون هناك رغبة حقيقية في الوصول باولادنا إلى أعلى درجة ممكنة حتى إذا سألنا رب العالمين يوما ما ماذا فعلتم في أماناتكم التي أودعتكم إياها بالقطع لابد لنا من إجابة وساعتها. الاعذار اللي بتقدم حاليا دلوقتي الضغوط والمعطيات والظروف والحاجات الكتير اللي احنا بنقولها ساعة النرفزة وساعة العصبية وساعة مد الايد وساعة الاهانة وساعة الاستباحة بتجيش يوم الايامة شفيع لصاحبه. حلقتنا تتواصل مع مجموعة من الحلقات علينا على انفسنا ان نتحدث فيها عن فترة مهمة هي فترة المراهقة فترة النضج عند اولادنا فترة أن يصبح ولدك الصغير رجلا صغيرا ويسير بخطة ثابتة في سبيل أن يصبح رجلا مستقبل فترة حددناها بسبع سنوات من 12 ل19 وقلنا أن كل هذه السنوات سنوات إصلاح قد يحدث فيها اختلافات قد يحدث فيها أمور ولكن في النهاية الأهم على الإطلاق لا بد أن تمر بسلام تحدثنا في حلقات الماضية عما هي المراهقة وطبيعتها وقد نلخص لها واتكلمنا شوي عن التواصل واتكلمنا على الثواب والعقاب واتكلمنا على المقابل واتكلمنا شوي عن ثقة واتكلمنا على نماذج نبوية من شبابنا الصغير من الصحب الكرام اللي نبغوا في وقت من الأوقات بفضل وجود منهج تربوي كان واضح في تناول المشاكل البسيطة اللي ممكن تحصل في وقت من الأوقات مع أولادنا لكن قبل حلقة بجد كنت حابب أنبه تنبيه وتنبيه يعني لحالة إنسانية تربوية ولموقف تربوي خاطئ يقع في كثير من الآباء والأمهات موقف أن يكون هناك ابن أعز إلى قلبي من آخر أو موقف أن افضل أحد الوالدين أو الولدين على الآخر أو يكون الولد مميز لكونه ولد على البنت لكونها بنت أو أن تهمل الأم أو يهمل الأب تشجيعه وحثه لبنت أو لولد في أطراف الأسرة وانحيازهم لأخ آخر ومعامله اخرى بالقطع هناك أمثلة كثيرة من التفرقة في المعاملة داخل البيوت وده له مرد سلبي لأن الإنسان اللي بيتفرق في معاملته من الصغر أما بيكبر بتظل الآثار موجودة وممكن ألا يتعداها كتير من الناس قدت في موقف الموقف هذا الأسبوع واحد بيقول رحم الله أبي والله أنا ما بقولش الكلام ده لكي أذكر مساوئة ولكن رحم الله أبي ما كان يعدل في معاملتي مع أخي واسأل نفسك هو ايه السبب واسأل نفسك هل من العدالة الحقيقية إن احنا نفحاز لشخص من الأشخاص والتاني ابني برضو وأهمله. اجيب أجيب ده حاجة وما أجيبش ده حاجة اؤثر ده بعاطفه وحنية وعطاء وده لا أثره بشيء ده عندما يسقط في السنوية العامة ولا في كلية من الكليات اصفره يروح اخر الدنيا عشان نفسيته المرهقة والمثقلة بعملية السقوط وفي نفس الوقت له أخ أو أخت تفوق ونبغ وصار في مبلغ النبوغ أهمله ولا أعطيه حقه ابن بيحسن في عمله ويجتهد في دراسته والتاني لا يحسن في دراسته وغير مجتهد افضل ده عن ده حتى لو ده اللي بتفضله احسن خلقا واسلوبا وطريقة الا ان العدالة مطلوبة الا ان العدالة مطلوبة في هذا الدين لابد وان نلتفت لهذه القضية انها بدات تنتشر كتير وبدأ ابي يتحيز لبنته الكبيرة او الصغيرة على الابن وبدأت الام تحب ابنها على اعتبار ان ولد اكتر من اخواته او انها تحب الصغير على الكبير او الكبير على الصغير او المتفوق على غير المتفوق او النابخ على غير النابغ ما منفعش باي اسلوب من الاساليب او طريقة من الطرق تعطي لنفسك مبرر في هذا فانت رب الاسره وعليك العدل والعدل اساس ان يكون هناك امان كم من اناس خرجوا من اسرين بغير امان للتفريق في المعاملة والحط في القدر وعدم الاهتمام وعدم اعطاء اهتمام عاوزين نرفع عن اولادنا بعض اوقات ممكن يكون اسقال على قلوبهم نتيجة للتفرقة اللي بتبقى موجودة ونتيجة للاثر السلبي اللي بيبقى موجود نهيك بقى على المقارنات اللي ممكن تحصل داخل البيوت دخلك على ان ده ناجح وانت مش ناجح دخلك ان ده متفوق وغير متفوق ده بيب يبقى كويس وده مش كويس يا اخواننا محتاجين نلتفت نظره حنان وعاطفه الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يوم من رجل فقال له لرسول الله صلى الله عليه ان هو شايف انه عاوز يكتب هذا البيت ليه؟ لفلان ابنه الرسول بيساله بطبيعية جدا يعني يعني بطبيعيه جدا يعني أكتبت لباقي ولدك ده فقال له الرجل لا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يشهد على ظلم لازم يكون في عدالة لازم يكون في عطل لازم يبقى في عطاء لازم يكون في نوع من أنواع تعليم الأولاد أن الكل سواسيه وكلنا أفراد في داخل الأسرة يكفيني في هذا المقال هذا المنهج في التفكير أعيد ترتيب البيوت أعيد النظرة إلى الأولاد والأبناء حتى الأحضان نفسها لابد أن تتساوى حتى القبولات لابد أن تتساوى حتى الحنية لابد أن تتساوى حتى يخرج الأولاد ليسوا إخوة أعداء وإنما إخوة أشقاء أحباء ولنا في القرآن نظرة وصورة كاملة بنيت في وقت من الأوقات على خطأ تربوي مش لأي حد لنبي من الأبياء سيدنا يعقوب عندما فرق ما بين يوسف وإخوته يوسف كان نابغة وكانت علامات النبوغ ظاهرة وكان فيه حلاوة وطلاوة وكان عليه أمارات أن يكون على مستوى من المستويات عالية فخصه أبوه بقدر من الاهتمام لكن النتيجة ما حدثت فيه القصة والكل يعرف قصة سيدنا يوسف وأبناء سيدنا يعقوب وما حدث في هذه القصة باختلافها وتنوعها قصص القرآن كان واضحا دعوة عامة أن يكون هناك عدالة في التعامل مع أبنائنا وجدت أفراد يتزوجون في بعض من الأوقات هربا من بيوتهم ليه؟ لأننا لم نجد رحمة ولا عدلا ولا راحة ولا غيرها ووجدت أناساً يشهدون لأبائهم بعدم العدالة عاوزين بيوتنا تنقى من الأحقاد من الأدران من المشاكل النفسية الداخلية حتى ينصلح الحال وننطلق من حال إلى حل. دي كانت واقفة لموقف كان مؤثر جداً علي هذا الأسبوع لشاب من الشباب قدم إلي وبكى طويلاً طويلاً متأثراً أنه كان يريد في وقت من الأوقات نظرة إعجاب من والده الذي يحب أخاه الأصغر أكثر منه ويخصه بالعطايا أكثر منه والحقيقة عندما جلست مع والده وجدت أنه بالقطع كان عنده قدر من عدم العدالة للنظره ولكن الرجل وعد بأن يكون هناك قدر من العدل في العطاء العاطفي والقضاء والعطاء الماتي احنا هنرجع مرة تانية لحلقتنا وهنتكلم في قضية المراق واكتر حاجة بنرسخها النهاردة وبنتواصل مع حلقة من الحلقات انقطعت منذ اسبوع او اسبوعين هي قضية الثقة بالنفس قضية ان يطلع ابني من الفترة دي بالرغم من مشاكله الكتيره واسلوب اللي ممكن نكون معترضين عليه وصوته اللي ممكن يرتفع في بعض أوقات وايديه اللي بيتحركوا وبيتكلم بيها وجسمه اللي بيتحرك ساعة الكلام والاعتراضات وغيرها من الأمور يخرج واثق من نفسه عنده ثقة داخلية بنات وأولاد عنده اعتزاز بنفسه عنده اعتزاز برأيه عنده اعتزاز بإن هو شخصية لها قيمة عنده اعتزاز بأنه بني ادم محترم داخل أسرته عنده اعتزاز بان الاسرة دي قدرتني ودتني من الاهتمام بل بالعكس اعطتني من العاطفة ما يكفي ان انا ابتدي اوصل الى ذا انا النقطة دي بيوت كتير بيحصل فيها خلل في الفترة دي عارفين الخلل بيحصل ليه؟ لان البمرر الطبيعي ان الولد ما بقاش مطيع ان الولد ما بقاش يقول حاضر ان الولد بقى يرتكب اخطاء ان الولد ما بقاش شايف مذاكرته كويس ان الولد بيعترض على الصغيرة والكبيرة ان الولد بقى مناكف في الأسرة ليل نهار ان الولد بصراحة شريط مخالف هقوله كلمة حلوة ليه طب حبيل ريقه بكلمة حلوة ازاي ويبتدي بعد كده نهر من الانتقادات الشديدة لأولادنا نتيجة للمتغيرات اللي شرحناها في حلقات كتيرة موجودة قبل كده احنا اتكلمنا ان الولاد في الوقت ده بيبقوا عصبيين كتير من الاباء والامهات ما يعرفوش ان التغيرات دي بتحصل من غير ما يكون بيسيء الادب او انه بيقصد اهانه او انه بيقصد استهزاء بوالده بولدته او بيقصد تقليل من قيمته بعد اوقات نبرة الصوت ممكن تعلم بعض اوقات محتاجة مني كذكاء كأم إن أنا في اللحظة دي ما اصطدمش معا اصطدام كامل بإنه قليل الأدب وإنه ما بيعرفش يتكلم مع والده وما بيعرفش يتكلم مع والدته ودي طريقة بتكلمني بيها وده أسلوب بتتكلمني بيها بالله عليك يا أخي بص لنفسك في المرايه لو ترضى ابنك في يوم من الأيام يكلمك بالطريقة دي تعالى كلم والدتك أو والدك ده الكلام اللي بيتقال بالرغم انه ممكن يكون العصبية والحدة دي الولد غير مستشعر بيها في كتير من المواقف نتيجة الهرمونات اللي بتطلع نتيجة للعنفوان اللي موجود في الشخصية نتيجة ان هو محتاج ان احنا ننبه خد بالك ان تون الصوت عالي، احنا مش نتناقش دلوقتي اما نهدى ونتكلم بهدوء ياريت نبتدي, نبتدي نتكلم بشكل او باخر وبصورة او باخرى افضل كتير من الصورة اللي موجودة وبالتالي مطلوب مني قوي ان نعرف المتغيرات اللي موجوده بعض اوقات بيزيد اهتمام الاولاد انهم يعودوا لوحدهم ممكن يبقى لهم بعض الاسرار ممكن يبقوا مش عاوزين يقولوا الماما كل حاجة ممكن ما يقولوش لبابا كل حاجة ممكن الولد ينفر من بابا شوية ممكن البنت تنفر من ماما شوية ممكن تقرب من أصدقاءه وصديقتها ممكن العكس بالعكس هل المتغيرات دي معناها ان اتسحبت السجادة من تحت ايد بابا وماما ان احنا بنفقد السيطرة على اولادنا بالعكس دي تطور طبيعي موجود داخل نفوس الأولاد ومحتاجين منا ان احنا نتفهم ان المتغيرات دي ليست متغيرات اعتراض على نظام البيت ولا اسلوبه ولكن انا باكبر يا بابا انا بقيت راجل انا ليه خصوصية شوية انا نفسي اختار بعض الاصدقاء طبعا لازم يكونوا اصدقاء خير اما اصدقاء السوق فاحنا عنا نتناقش كتير في قضية الصحبة وقضية الصداقة اللي موجودة ايا كانت القضية اللي موجودة وبالتالي مطلوب مننا ان احنا نحاول نشوف مع بعض النقط اللي حنتكلم عليها في مسألة الثقة عشان نحطها نصب العينية عشان لو بنعمل الغلط ده نروح حاسفين خلاص من مسألة التعامل مع أولادنا ومعنا اتصال نستقبله السلام عليكم علو <تصفيق> السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خدريفا زي حضرتك الدكتور ياتر الحمد لله لعلى وعسككم بخير الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك على البرنامج الجميل اللي بتقدمونه. والله يكلم والله أنا عندي إيه مش عارف مشكلتين ولا هم مشكلة مش قادره أحدد هو آه معلش أنا بس عندي طفلين بنت عندها خمس سنين وولد عنده سنتين انا بحس ان انا يعني, يعني احساسي انا الشخصي ان انا بفضل الولد شوية النقطة اللي حضرتك كنت تتكلم فيها من شوية هي البنوتة إن كبيرة ب... البنوتة او خمس سنين أوه. بفضل ولد سنتين وكم شهر كده عن البنت يمكن مش عارفة يمكن هتقولي عشان هو ولد اقولي حضرتك يمكن يمكن عشان هو صغير مش فاهم وهي ممكن تكون مستوعبة اكتر مش قادرة حدد بس انا يعني احساسي الشخصي ان انا ممكن اكون بتحيز الولد شوية فانا خايفة لك كون النقطة دي تقصر في... ليه بقى بتحيزي للواد شويسة يمكن عشان شايفاته صغير ومش فاهم بمعنى يعني ان مثلا هما دلي كين تخنقوا على لعبة مثلا واحدة اه فهي ممكن تبقى ساهمة ان هو سيبيها عشان هو بيعيط وهو هيعمل الدوشة فحنا الراحة على اعتبار انها كبيرة بالظبط على اعتبار إنها, انها خمس أكثر. سنين نعم على اعتبار انها خمس سنين كبيرة لا. يعني كبيرة بالنسبال له ومش كبيرة بالنسبة <تصفيق> <تصفيق> ما هو احنا عشان بس نبقى عادلين هو هو اطلع دايما بتتقال يعني حريك سليم دايما بنقول لها كده بنقول لك كبيرة ان كبيرة حتى لو اربع سنين يعني ما بنقول لها كبيرة بس هي صغيرة مش كده انا فاهمة ان هي ممكن ما تبقاش برده يعني فاهمة ان انا يعني ما تبقاش فاهمه يعني ايه هي اكبر منه يعني هي برضو شايفة نفسها صغيره هي صغيرة فعلا اه بس انا مش عارفة يعني انا حاجه غضب مني مش عارفة هل يا ترى انا بريح دماغي وخلاص عشان اريح دماغي من الصغير ان هو يقعد يزعق عايزين عشان معاده مش زني يعني اه هل يا ترى ان انا بستسهل مش عارفة ممكن بس بتوصل لبنتك ان ده تفريق ممكن اقدر اقول كده وممكن انا يعني ايه لما هي ما تفهمش اتعصب وخلاص وقلت لك بالطريقة آه. دي اكيد خطوص الله كده مش عارفة بقى يعني اقول لحضرتك حضر مش عارف حضرتك هي دي الحمد لله من السؤال اما اول ما لقيته في سن خمس سنين وسنتين كنت حقلب شوية على الكنترول فلا خلاص كده مدام الموضوع في, في ناسك الـ الـ الـ اللي نبهت عليه في بداية الحلقة فيش مشكلة لكن معنا معنا اتصال اخر سلام عليكم نحب اسمع وعليكم السلام في الاركات ازاي حضرتك تخطو رياض الحمد لله بص ح بابا سايبني من 14 سنة مش قطروش لا لا استاني كانت... واحدة السنة كمية 14, 14 سايبني من ساعة من وهي وماما حامل فيا نعم سايبني من وهي وماما حامل فيا مين بابا ب... اه اه اه اه اتفضل اتفضل انا كنفته شوفه فقلت لأختي اللي متربية معاه وريني ابويا ورتهوني فقعدت معاه مرة فحذرتك كان بيعمل بيعملني معاملة وشة اوي وكان عايز يضربني وما تدنيش حتى فلوس خالص وكان عايز اسيب المدرسة واشتغل ألمي زبالة وكده فحضرتك لما اتكلمت كده اتكلمت مع الشيخ سالم وقلت له الكلام ده هو كان سامع هناك جيب بعديها ثلاث اربع ساعات ضربني عال او هناك وكان عايز يطلعني من المدرسة قلت له مش هعمل كده تاني فحضرتك لي اعمل ايه يعني أه... طيب طيب طبعا انا بقى يعني عاده طب انتم كده في السؤال ده صعب قوي السؤال صعب جدا وانا بقى يعني باجد ان هو هاخد الاتصال ده على على ظاهري على شكوى الابن من باباه يعني انا مش متصور مش متخيل ان يكون اا في اب او في ام ربنا يكرمهم بطفل و... ويقعد سنين طويلة ما يشوفهمش اه ممكن يبقى في خلافات ما بين الزوج والزوجة تقتضي ان الواحد يعني يبقى زهقام من العيشة واللي حاصل والتجربة نفسها في حد ذاتها لكن ده ممكن يستمر فترة صغيره او قصيره لكن بتبقى عاطفة الأبوة والأمومة من صميم كون الإنسان إنسان ومن صميم امامه البني آدم وجزء كبير من مشاعر البني آدم فيها الأبوة قد يقص الأب على أبنائه حينا من الدهر حاجه بسيطة جدا لكن لا يلبس ان قلبه ما يطوعوش إن يبدع عنه أو إن هو يمر عليه فتره لا يعرف احوالهم ولا اخبارهم بالعكس ودي نعمه حتى العواطف واظهارها ان لم يكن هناك عطاء مادي من الاب أو من الام لابد وان يكون هناك عطاء عاطفي منظومه من العواطف عند الإنسان استقامه نفسيه البني ادم الطبيعي لابد وان يكون هناك قدر من العواطف والمشاعر الإنسانية اللي موجودة عشان يقدر البني آدم يعيش طبيعي لإن لا يعقل أن يكون الإنسان أب دون أن يعطي عاطفة الأبوة ومش ممكن تكون الست أم إلا لما تدي عاطفة الأمومة ومش ممكن ست تبقى طبيعية كزوجة إلا اذا اعطت الزوج حقوقه وكانت طيعة لينا ولن يكون الزوج زوج حقيقي إل أو بني آدم جزء من كينونة البني آدم كبني آدم إلا إذا حقوقه الحياة بلعواطف ومشاعر وانقطاع العواطف ما بين الآباء والأبناء دي مسألة في منتع الصعوبة محتاجين منها نظرة محتاجين مننا ان احنا ناخد وقت ان احنا نتفهم العواطف يعني لا ما فهمهاش دي اب يقول لي قاسي بيضربنا بالحزام ويضربنا بكذا وما نتكلمش وما نعرفش نتكلم معاه يا اخي ده انت مفتقد اقصى ما يمكن من عاطفة تحسسك بكينونك كبني آدم وبأمانتك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات لـ لـ لـ لـ لأحد الأعراب عندما جاء وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين يقول لنا عند عشرة من الليل ما بستش واحد فيه والبوس اللي انت بسته للحسن والحسين الرسول صلى الله عليه وسلم تبقائيه وما أصنع وقد نزعت الرحمة من قلبك نبدأ واضح عند الناس إذا أردت أن تقيم نفسك فقيم نفسك من خلال مشاعرك وعواطفك الداخلية الفياضة تجاه من يحيط إذا كنت فاكر ان المسألة كلام ومنظرة لا المسألة عواطف ومشاعر وأعتقد بإن هو لو الأب سمعني كويس قوي يفهم أن القضية مش قضية أن احنا بنخبط لكن القضية القضية أنك تلتفت أن هناك شيء مش سليم داخل نفسيتك محتاج لصلاح قبل ما تابع الاجابه في اتصال اخر سلام عليكم. سلام عليكم. السلام. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام وعليكم السلام رب عليك يا ابني. يا رب شر نفسك انت على الحضر. آمين يا رب بعدين ممكن نقلل كلام ممكن ممكن نقلل بس صوت التلفزيون اخفض بس صوت التلفزيون بس حاضر يا حاضر يا باش. حاضر يا حبيبي الكلام أنت ستك انا به جدا نعم الكلام ساعتك أنا انا معجب به جدا الكلام اللي انت ستك بتقوله انا انا مبسوط بيه الكلام ستك بتقول عليه وبتقولي على الاولاد انا مبسوط منه لان انا عندي الواقعه دي وانا عشان تربيت تعبان فانا عندي عيالي الدنيا كلها بس للاسف عندي ابني في باكلوريس تجارة نجح السناد الحمد لله وبس انا عمله جميع الامكانيات له شقه وكل حاجة وجميع طلباته مستجابة يعني اللي انت تخطبها يا ابني انا موافق عليها الشقه موجود كل امكانياته موجودة عندنا انا وامو عايشين معاه اخواته ايليل اي ما يطلب اي شيء وانا رجل عن معاش وقلت له كل اللي تطلب يا ابني انا مستعد فيه من الجواز من اي شيء لاخر شيء سافرنا وجينا الاناه خاط بعض ومش فمش عارفوا فيه اللي حد الوقت ومش عارف ايه اللي زعل. بشرط ان احنا ما بنا كل شيء اللي بعد هو ما يأكل انا وامه بس مفيش حد معانا لربنا ومش مخلين عن جهد نجاه وكلام شاتك ده انا مبسوط منه جدا جدا جدا لانني مش هاخد حاجه معاي انا راجل على المعاش ومش هاخد حاجه معاي وكل اللي انا بعمله ده بعمله لهم هم فمش عارف حاجه معاي بس انا عاوزه يرجح تاني وربنا يكفيك شر نفسك ويحافظ عليك ويهزمك مستور يا ابني بحق جه رسول الله <تصفيق> فمش عارفه فيه ولو شهر غايب عني وامه اصبحت دلوقتي عندها سكر والضغط ليل نهار في الشقه بتعيط وانا حالي بقى حال يعني انا راجل عندي 65 سنه ما فيش استطاعه تاني أنا مفيش ما فيش مروه يساعدتك فهو راح فين ما نعرفش عملنا نشره في الجمهوريه عملنا نشره في الاهرام محتارين مش عارفينه بقى راح فين املي دوله ما خدوه هنا ما احناش عارفينه عاوزين عارفين ناس تدل عليه يا رب ثمننا عليك يا ابني ابتغاء بفضل الله انت ولي معاك كل قناك رب الناس صغيرا كبيرا ربني احنا ربني في حالة صعبة جدا جدا ربني جداً, ربني جدا جدا ربني ربني. وبقولها وعاوز من سيادتك نداء من سيادتك بهلال حمدي محمد اسماعيل اسمه ايه تاني هلال حمدي محمد اسماعيل نداء من سيادتك ابتغاء لفضل الله بربما يكون سمعنا او اللي هو عنده سمعنا. يبرد قلب ام التعبانه يا رب واشكر قناة الناس صغيرا كبيرا آه. لو معانا وربنا نور وشك اكتر آه. آه. واكتر آه. آه. واكتر, آه. وأكتر, آه. وأكتر آه. من كده كان. الله يسعدك ربنا يكرمك شكرا جدا جدا يا باشا واحنا هنا تسلمت ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك طبعا يعني انا بس قبل ما ما ما استقبل اتصال اخر انا عاوز اقول لاي ابن او اي ابنة او اولاد او ابناءنا اللي عادين يسمعوا دلوقتي او يشوفوا او جنب باباهم ومامتهم عاوز انوه ان بابا بيحبك اوي والدتك بتحبك اوي وبجد عاطفة الابوه والامومه لا تجد لها مكانة غير في الذروة يعني اذا افترضنا ان العاطفة بيننا وبين الله والمحبة بيننا وبين الله فعلا عاطفة ترقى الى اعلى درجات السمو فبعدها مباشرة عاطفه الاباء والأمهات لابنائهم ومدى حبهم وتقديم التضحيات في سبيل حقيقي فعلا أنا لم أحس بقيمة الأب والأم حقيقة بالصورة اللي موجوده حاليا دلوقتي بعد إنجاب أطفال أو غيره الا فعلا ما استشعرت وأنا بتعب في الشغل وكل ده عائده إلى أولادي ممكن يكونوا نايمين وبيلعبوا وبيتنططوا وببسطين وفرحانين والواحد مطحون في شغله قوي وحابه يوفر لهم الإمكانيات المناسبة ويقولوا التعبير البسيط اللي هو تأم مستقبله ويسيب لهم حاجة ويأملهم حاجة فعلا حقيقة في كتير من المجهود بيقوم به الأباء والأمهات محتاج من الأبناء حقيقة انهم ياخدوا بالهم ومن بناتنا ياخدوا بالهم قوي ان في مجود ضخم بيقدم في سبيل مش يثبتوا انهم بيحبوكم في سبيل ان يبقى العلاقة بينكم علاقة سليم حقيقة اخونا هلال حمدي احمد اسماعيل هلال حمدي احمد اسماعيل لما كان يكون قريبا منه مثلا شافه قريب منه الدعوة دي دعوة يعني الى قلب ابن وامة الهفين على ولده على ابنهم الوحيد زي ما سمعنا لا محتاج ان هو ترق القلوب وما كان من خلاف وما كان من سوء في الحياة وما كان من خلاف ما بين الأب والأم لا يمكن أبداً أبداً بأي حال من الأحوال يدعو إلى الفرقة والابتعاد ما بين الأبناء وما بين أبائهم وأمهاتهم ومعنى اتصال آخر السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. عليكم سلام وبركاته دكتور. اتفضل ايفن. السلام عليكم, وعليكم أي ياسر. عليكم دكتور. ياسر. وعليكم السلام وبركاته. انا بنتي سنها 11 سنة. ايفن. واضح عليها خالص كل حضرتك صفاتك طلعليها طعات المراهقة. وخاصة العصبية أيوه. هي البنت الكبيرة عندي م. وكان دايما في العيلة هي البنت الهادية العقلة من صغرها بتسمع الكلام م. من ساحة ما اتبت فلا بوادر المراحقة عليها والعصبية دي طافت عليها تماما أيوه. لدرجة انها سبيبت مشكلتين المشكلة بالنسبة لي أنا معايا أنا ومش مشكلة تانية مع اختها السؤال منها م. اللي معايا أنا البنت كل ما تيجي تطلب طلب في لتدمخة انه هو لازم يتنفذ م. فلو ما تنفذش العصبية بقت بين والنرفضة تبين وشمع نانا وانتي بتعمله معايا كده ليه ولو اخواتي دلوقتي قالولك يعني بتستخدم معايا جمل وكلمات الانانة عشان تضغط عليها انا بفضل انا ما اسمعت حرقت حضرتك فاتت بس الحمد لله ربنا الهمني ان انا اهدى واتلشاها وما اردش عليها يا اما احاول اكلمها بالعقل يا حبيبتي انت ما كنتيش كده انت كنتي تاخدي تادي معايا ما يصحش كده انت اختهم كبيرة يعني اقعد اقعد معاها كده بالعقل وبتا ومفيش فايده يا اما حاجة من حالتين يا اما ام تدخل تقفل عليها الباب او تنوم وانا ما بحبش كده خالص نتقفل عليها الباب وهي بتعيط يا اما ام تقعد تتعصب بزياده بزياده عصبية غريبة بتزيد وتقعد على الارض هي كبيرة ما يصحش كده ففي الاخر ده بتد... بيوصل بي شكله بيبقى وحش يعني في الاخر بوصل ان انا بنفذها اللي هي عايزاه مش عايزه كده يعني انا بلاقي نفسي بضطر انا حاسه انها هتتعقد مش عارفة ايه, إيه المشكله كل ده كل الهياجان ده على طلب يعني الحال دلوقتي بيني وبينها الهياجان ده وفي الاخر هي عايزاه إن هي بنت كبيرة وفي دماغي ان هي العقله وفي دماغي فينا هي بتستحملني وفي دماغي هي شاطرة في دماغي واخبار حضرتك ادي ده معايا يعني في الاخر بحس ان انا وحش بصراحه ثاني حاجة المشكلة مع ابطال اصغر منها ودي مضايقاني اكتر من الأولانية. انا نفسي إن هي سن ورهقة. لكن منها طول هي بصلها انها طفلة لا ما تمشيش معايا ومع أصحاب تمشي مع الأدهة لا ما تجيش معايا راحين لعمتهم قريبة من لا ما تجيش معي عندها كم سنة البنوتة الصغيره؟ نعم عندها كم سنة البنوتة الصويرة؟ بينها وبين بعض سنتين ونوص اه يعني كثير. تسع سنين يعني؟ اه يعني مش كثير انا فاكرا أنا نوى نفس انهم اخواتي دول كنت بخدهم فيه دي في كل حسة يعني اي يعني دي اللي مضايقاني اكتر والبنت اختها الصغيرة اتعقدت توني ماما انا نفسي اصغر تاني عشان اختي ترجع تحبني زي ما كانت تحبني يعني هتعقد البنت أي. لا انا فروق فروجه ما خدها وما معايا ايوه من هي انا اروح يوم وهي تروح اليوم اللي ورايا حاسه ان هي دايما حساساه حتى ايه بيبقى ملامح وشها انت جايه طيب حي. يعني نظرات سخيفه كده لاختها البنت اتعقدت فحضرتك يا ريت ربنا يكرمك حاضر, حاضر. مشكلتين بالنسبه لي وبنسبه ما اختها عامل حاضر من هنا طيب احنا نطلع هنطلع وإن شاء الله نواصل في إجابة والتقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثوا اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا <تصفيق> انتبهوا يا شباب عاوز تبقى مضيف جوي او شي هسيبكم مع زين بشير مره اخرى هنستقبل اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام فركاتو <تصفيق> ازيك يا دكتوره الله يسعدك اتفضلي يا دكتك طيب الله يسعدك يا رب وانت كمان طيب والله انا معي بنتي بنتي أمها مطلقة معي عايشة معي في قلب البيت كل مطالبها مجابة ليه منقول يعني ايه مدللينها شوية علشان ايه ما تدقاش ايه محلومة من شيء بس تبصي تلاقي حضرتك عايزه اللي تطلبه لازم يتنفذ عايزة تجيب حاجة من تحت تقولك حضرتك تقولك لا هي عندك كم سانة دي ليزلي انت عندها كم سنة؟ عندها خمس سنين خمس او 6 يعني 6 سنين الى شهرين كذا ماشي اه واخد بال حضرتك عايزه كل حاجة احنا اللي نعملها هي ما تعملش حاجة اه طيب ايه المشكله في ذا؟ المشكلة المشكلة انها ما فيش حتى مروحه عايزها تلعب على طول كمان النبي بتاعها عايزه تلعب تيجي مثلا تعمل واجب بتاع حضانه تعمل حاجه تقول لحضرتك لا استني شويه ملعب. انا العب انا انا ما لعبتيش انا ما لقيتش تيجي تعملي مدرسة تعملي مدرسة وبصوت عالي يعني وطي صوتك عشان تبقي كويسه كده خالص المدرسه بتعمل معاكي كده تقولي ريحي نفسك انت تبيني اعمل اللي انا عايزاه انت خنقتينا ده هي البنت بتقول لك انت انت خنقتيني اه تقولي انت خنقتيني طب يعني هل الاسلوب ده يعني برضو ما ينفعش انا واسلوب اسلوبك ولا اسلوبها لا اسلوبها هي طب ما بدأ من اسلوبك نعم ما انت ديتيها كل حاجة طب, طب اعمل ايه طب العمل ايه مش خامرة اش ركبتيها وخليتيها ترك... تركب وتدلدل طب ايه طب ايه العمل دلوقتي بقى نزليها بقى <تصفيق> حاضر حاضر اقول لك حاضر ربنا يساعدك الامهات والجدات بيبقى فيهم طيبة يعني ربنا يكرمهم بعواطفهم والله فيه تصالة اخر السلام عليكم ايه سلام عليكم السلام عليكم <تصفيق> ايو فانت صدوالي اه انا عندي انا متزوجة وزوجي عنده بنتين ايوه بنت عندها تسع سنين تسع سنوات وبنت عندها ثمان سنين وتمان سنوات اه اه فطبعا هما متدلعين جدا بسبب السابق هو بيشتغل يعني دائما بيخرج الساعة سبع السوح بيرجل الساعة واحدة بالليل اه فمتدلعين جدا مه. وبما انه هو وعدهم من ساعة من عن من والدتهم مه. انه مهما نغلته مش هيمدي ايده عليهم اه فانا لما اجي اتكلم معاهم واقول لهم انا هشتكي البابا، أيوة. يقولولي لي احنا بابا قال لنا مش همد ايده علي مش مش هيعاقبنا يعني اللي انت عايزاه اه ايوه اجي اعاقب انا بقرص الودان او أقولي الاسلوب ده مش عاجبني او ال... الحوار ده ما ينفعنيش ما يعجبوش هو هو يقول لك لا ما تمديش ايدك على الاولاد لا بيقول لي بلاش بلاش انا مش عايز مشاكل آه. أنا عايزهم يعني هم أصلا يعني هم مش قاعدين معانا. هم مش قاعدين يعني بيجوا ااا يومين. بيجو يعني بيجوا ممكن يعدي أسبوع ممكن يعني هم دلوقتي حالين قاعدين معي بقالهم لهم ممكن يو. عشان فترة معي. الصيف يعني؟ أوه ممكن يطولوا معي. فأنا م. نفسي أستميش عفر. آه. العفر دي ولا عفر دي وفي نفس الوقت دلها بيطحوه مش عاجبني. آه. مش مش. و دقيق. وموقفي انا ضقيق لاني مم. والدتهم معرفاهم ان مرات الاب هت... هتقتلهم عقربة و... مش مرات الاب بيطول كده اه وكي بقى مشكلة تانية كبرى اللي انا من الحالة الان اللي انا ولا باباها عارفين ايه هي البنت الكبيرة انا مش قادر اعرف هي فعلا بتحبني قوي لدرجة ان هي رفضة مبدأ اني يكون ليا والولدها قوضة منفصلة بتنام معايا انا لازق فيها جامد ايديها عليا لو قمت من جنبها تصحى. م. ما تنمشي انتي مش هتنامي انا مش هنام انتي في حيتي انا هضحى انتي لدرجة اني انا ليه ابن اختي بتقول لي أنا لو ش... انتي لو شلتي انا هلمهوند من البلقونة تليش ليش اللي... اللي انا بس ما تلعبش حد اللي انا بس فوالله ده ما ينفعش ده طفل صغير يعني ما, ما لهو الزنب اني انت تعمل كده لا. ده اللي عيش هات وانتي لو خلفتي إحنا ما اعطيتش ان ابنك او بنتك هيحبونا فبقول لها لو تعملتوا معا كويس وحبتوهم هيحبوكوا بتقولي يعني احنا لما تخلفي في بنت بنتك هتحبنا وانت هتحبينا زي ما انت بتحبينا دلوقتي أي. أي. قلت لها انا عموما بحب الاطفال كلها م. بتعامل معاكوا من قبل ما تعرفوا ان انا مراد بابا ومن بعد ما عرفتوا ان انا بابا بتعامل معاكوا زي ما انا أي. ووالدتهم من يوم عارفت طبعا انه هم اني انا كنت طيبة جدا معاهم واني احناينا جدا معاهم طبعا الغيرة زادت اكتر والعقاب مع البنت الكبيرة اكتر لان هي مش بتحب البنت الكبيرة ان هي ان هي خالص تماما ده دا... عن كلام البنت وعن كلام باباها ان هي يعني أمية حياتها البنت جيدة عنها وفي نفس الوقت مش عايزة <تصفيق> لذلك ان البنتين كمان بالنسبة حلو. لهم مش فرق ان هم يبعدوا عن بعض انا فهمت اللي حدركي عايزة توصله لنا ان شاء الله حاضر احنا احنا على حضرتك حاضر أه يعني الطيب نس ناخد الاتصال ده بقى ونجاوب على بقية الاسئلة عشان بس لا تقطعش لذلك السلام عليكم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ايوه يعني بصرحة دكتوران فرحانا قويانا نتكلم حضرتك الله يسايدك يا بنت الكريم كتفضلت. يا بنت خديك بقى لي يعني سنتين مساعدت ما شفت حضرتك وانا يستكلمك بس لتطلق كلها بتفشل وعرش حصل لحضرتك الله يبارك لك اتفضل بنت. لي بنتي ياربك يخليك هو في سؤالين ياربك يخليك يعني ياربك حضرتك تقولني عليهم ياربك يخليك اول سؤال متخاض يعني بخصوص مدرسة البنات انا عندي ثلاث بنات وولد او مدرسة دلوقتي يعني مراحل تعليمية هو المدرسة التجربية اللي هي الهتبع الحكومة أنا يعني اختصارا للكلام ان انا عايز انقلهم من المدرسة دية للمدرسة تانية عادية تفاعل الظروف المدية العمل العامة بتاعي انا مش قادرة يعني اكمل معي انا عايز اقردك تحدي رأيك كان ده هيقصر عليهم ها وخصدا يعني حالة مدية دوقتي مش سامحة استعبغوهم بس الولاد ماشيين في الدراسة كويس لا والله ساعدني اوي يا دكتور عندي البنت الوصنية ساعدني اوي يعني في يعني بالذات دروس وفي يعني مش ماسيغه بالدروس كل حاجه فانا شايفة ان هي مش قادره يعني كله لغات كله لغهفه فم هي مش قادره تستوعب تمشي في الطريق ده فانا قلت بدل ما اخد واحده وانقلها لوحدها فقلت بقى الثلاثه بقى على نمط واحد في المدارس الحكوميه وخاصه احنا في مدينه يعني في الحامديه يعني خاضر حاضر حاضر اول حضرتك حاضر يعني طيب زي انت شايفين ساحوا بين الاسئلة وكلها قضايا كبيرة قضايا, قضايا كبيرة بس في اتصل اللي هو جالنا من, من جدة البنوتة آه الحفيدة آه اللي هي اصلا والدتها انفصلت عن والدها فهي الجدة بعفوية وبطيابة بتعوضها يعني ودي نقطة لازم ناخد في الاعتبار نقطة نظام ما بفهمش قوي حته ان اليتيم اللي فقد ابوه او الاسره اللي انفصل الاب عن الام نعوض الاولاد بدلع اسمه الدلع المرق لدرجة ان احنا بنفسد الاولاد بمفهوم اليتم ومفهوم الانفصال ده غير مقبول وغير مفهوم وبتعرض علي حالات كثيرة من احفاد لجدود بيفرطوا في العاطفة بمفهوم اصلهم مفتقدين باباهم ومفتقدين الاسرة ومفتقدين الشكل ومفتقدين المفهوم هل معنى إن انا اربي افرط في الدلع لدرجة ان الابن ما يعرفش الصح من الغلط لدرجة ان بنوته صغيرة بعفوية تقول جدتها انت خنقتين يا شيخ انت خنقة الله انها تركب وتدلدل لا طبعا انها تعمل اللي هي عاوزاه لا طبعا اذا كنا الابن ده اتعرض لازمه في اسرته من الانفصال مثلا او وفاه احد الابوين او وفات الاب والام معا يبقى مسؤوليه اللي بيربي مسؤوليه مزدوجه ان يربي الولد ده على اسس سليمة زي ما ابوه امه كانوا موجودين الحاجة التانية ان يوفر له الامكانيات اللي كان والده حيوفرها له لكن في منظومة اسمها الثواب والعقاب في منظومة الصح والغلط في منظومة من منظم العواقب في منظومة الحرمان في منظومة كبرى اسمها الاطار السليم للتربيه السليمة بالعكس ده المسح على راس اليتيم ليس معناه فقط مجرد المسح ولكن بشوف إذا كان حنية بديله حنية إذا كان تربية بديله تربية إذا كان توجيه بديله توجيه إذا كان جوع بديله أكل وشرب إذا كان عري بديله كساء لكن ليس معنى افتراض اليتم كمفهوم أو الانفصال كمفهوم نحن إحنا ندلل وندلع ونهشتك وبعد كده نشرب سوء تربية وسوء خلق وتعدي على الكبار وعدم اطاعه الأوامر واسلوب من الاساليب اللي مش ينفعش يبقى نقطة نظام بنقولها النهاردة ان اذا كانت الاحداث الاجتماعية كان فيها قدر من التفسخ او قدر من التغيير مش معنى كده ان نفرد في مسألة العاطفة بمفهوم اصلهم يعيني ابو مش موجود وفي بعض اوقات بنجد ان هم بياخدوا كم من الخبرات وكم من العطاية وكم من العواطف ويطلع الولد بعد كده من السليم ونوع زي ده اصله هو تربى في اسرة منفصلة او لان والده او والدته توفوا وهم صغيرين يبقى كمبدأ عام انا بربي الطفل اليتيم او الطفل اللي منفصل ابوه وامه زي التربية السليمة الطبيعية زي ابوه وامه يبقى موجودين لكن احنا ندلل بزيادة نطبطب بزيادة نفرض فرضية بزيادة بالقطع يحدث نوع من أنواع الخلل عند الأولاد بشكل كبير. ما ينفعش. بنعامل اليتيم كما يعامل الابن ونعامل صاحب الأسرة مفصلاً ما يكون الجد موجود والجدة موجودة والخال موجود والعم موجود. مسألة الانفصال بتبقى بسيطة ليه؟ أصل المسألة مش مسألة وجود أب وأم فقط. المسألة وجود من يرعى ويوجه. لان في ناس متجوزين ومرتبطين ولادهم ايتام ام مشغوله واب مشغول وبيربوا نفسهم الشغله بتربي خلاص ال ال ال النادي بيربي المدرب بيربي والاب والام مكبرين دماغهم اصل احنا مشغولين ومش فاضيين وبالتالي مطلوب قوي ان احنا ناخد بالنا عشان ما نفترضش افتراضيات وناس طيبين والجدود والناس يا يا أخو والله دي يتيمة يا ابني ما تقصاش عليك ده يا ابني ما تعملش كده يا ابني ما توجيهك يا ستي دي بتوجيه بس بوجيهها كده وبدأ يا ابني حرام عليك يا ابني خلي في قلبك رحمة ده الرسول بيقول يمسح على رأس اليتيم بوظ اليتيم يعني لا المسألة مش طبويز المسألة توجيه توجيه سليم بجرعة سليمة مطلوب انها تتعامل يبقى دي نقطة نظام موجودة يبقى تيت اللي, سأل اللي كلمتنا دلوقتي الستة الطيبة اللي بتربي سواب وعقاب وبنود موجودة بشكله او باخره عشان تبقى الصورة موجودة حتى اقل معاكم لاخر الاتصال قبل الاخير اللي هو اتصال الاخت اللي تزوجت وكان جزهة له اولاد من طلقته والزوج قال على نفسه انه ما يمدش ايده ده شيء جيد احنا مع عدم الضرب يا سيدي الا اذا اقتضى الموقف في امور معينة بعينه لكن في منظومة السواب والعقاب ما هو مش باسم ان هو عشان يحب الميجيه عند باباه اعوجه بقى يعني اخليه مش سليم اخليه من الحاجات اللي ومش عشان اغيظ طليقتي او طليقته تغيظ طليقها يبقى كل واحده تفوت لعيالها عشان العيال تبوظ اكتر وعشان يحبوا امهم اكتر وعشان يحبوا ابوهم اكتر الدنيا تبوظ لا بالعكس الأسر المنفصلة عليها تبعات أكبر من الأسر القائمة في إن كل فرد من الأفراد بيراعي ربنا وهو بيتعامل مع هذا الطفل ونشيل بقى الأحقاد والغل الداخلي والنفوس المريضة اللي موجودة والشعور بالرغبة في الانتقام والشعور أن أنا أطلع عينين عياله والشعور أن أنا حزله في عياله يا أخي ده أنا اتصل بيا في وقت من اوات قريب جدا اخ يعني ربنا يكرمه يعني ربنا يكرمه يعني من من بلد عربي ويقول لي نفسي اشوف ربنا اكرمني بتوقب بعد اكتر من 18 سنة ولا 14 سنة على ما اسكر خلاص واختلفت انا والزوجة ومنعتني ان ارى التوقب وما شفتهمش بقالي فترة طويلة عمرهم سنة ولا سنة ونص باي منطوق بأي مفهوم بأي نوع من أنواع الخلاف ولا عشان ما تدفعش فلوس ولا ايه علاقة الأولاد بدفع الفلوس وبالتالي مطلوب قوي ان احنا كمجتمع نرقى شوية نسعليش مني كلمة ننضف دي يعني نعلو ونرتقي الى مستوى حقيقي من الانسانية ان انا مسلم بنسجدها ازاي زوجة دي بتسجد ازاي اذا حرمت الراجل ده من الأولاد التوأم اللي ما شافهمش اللي شافهم بعد أربع يعني اللي ربنا كان بعد أربعتاشر سنة عدم إنجاب يعني هل إن احنا بنضغط عليه؟ لا بفعل. وبالتالي منظومة الانفصال ومنظومة الغل اللي ما بين المطلقين ومنظومة الحياة وتربية الأولاد لابد أن تستقيم استقامة تاملة بقول للزوج لابد من منظومة سواب وقاب لابد من منظومة الصح والغلط على الأقل يوم ما هيزعله منك النهاردة لأن القائم بمنظومة الثواب والعقاب حيترحمه عليك في يوم من الآيام ويقولوا أبي ربنا على الأصول والأخلاقيات وبالتالي مسألة التنافس ومسألة الحكمة في معرفش إيه لا افرض فرضية الثواب والعقاب طبيعة لا وعاوز أقول حاجة إذا تزوج الزوج بعد تطليقه لزوجته واخرى هي بتقوم بأدوار الأم مش لازم نظام الأفلام العربي اللي عندنا نظام الجواز الكاثوليكي اللي ما بننفصلش فيه الافكار الدخيله اللي موجوده عندنا في مجتمعنا عاوزين ننضف ننضف ونرجع الدين بتاعنا واصوله وابعاده وفرضياته وعدلته عشان نبقى مجتمع مسلم حقيقي لكن بنسجد وبنعمل ده ما ينفعش وبالتالي زوجه الاب هي زوجه من ام من الامهات مطلوب انها تندمج في الاسره ومطلوب ان نديها الصلاحيات إذا انتفى سوء الظن عند قلوب المحيطين وبالتالي مطلوب طبعا المنظومة تبقى منظومة سليمة بشكل أو بآخر بنتقل بقى للسؤال بتاع الأخت اللي كان عندها بنوتة عندها 11 سنة وبدأت البنوتة تظهر علامات العصبية والنرفزة اللي هي اللي العلامات الطبيعية اللي موجودة داخل نفوس الأولاد في السن ده الأم مستغربة طبعا إن البنت بدأت تتغير لا ده طبيعي ما تقلقيش خالص طبيعي انها بتتغير بس مش معنى كده أنا ما بقتش تحبك بالعكس هي قريبة منك وبتحبك بس بيبقى في الوقت ده المتغيرات والانفعالات زايدة شو بس لازم تكوني حازمة في رأيك واذا قلت على حاجة لا دخلت الاوضه وقفلت على نفسها وعيطت ما تقلقيش فهماني نظام الاوضه اللي هيتقفل عليها هيركبها ما اعرفش ايه هتصرخ في الحمام حيطلع لها ايه الكلام الفارغ ده نوقف منه بقى خلاص كفايه كده نتكلم بمستوى بقى عاقل شوية البنت خدت موقف ودخلت اوضتها وقفلت على نفسها وتعيط تعيط بس اوعي تديها الحاجة اللي عاوزاها عشان ما يبقى سدى الأسلوب الأمثل عندها لمسألة الضغط قاعد تزن على دماغك وتزن وتزن لحد ما نفذتك خد يا بنت الحاجة وابعدي عني برضو ده أسلوب خاطئ من الأساليب الموجودة الأولاد في السن ده قد يسعوا إلى عملية تطفيش الأب والأم بشكل الزن المستمر عليهم ما ينفعش اوعوا تستجيبوا الأولادكم ساعة ما يعملوا النظام اللي موجود ده قريب جدا جالي أم جاية مفجوعة ابنها عنده معرفش عارمي نفسي من البلكونة افتحه البلكونة معرفش إيلا عاوز من نفسه في البلكونة هيعمل فيلم عربي ويجي ويفتح وافتحه ويعمله وابتاع ومغلبهم واللي بيحب نفسه أبدا ما يقدرش يئذي نفسه وبالتالي مفيش مجال لتهديد الأبناء للأباء والأمامات نهائي مفيش مجال لان بني ادم يقلق على ابنه باي شكل من الاشكال وباي صورة من الصور ساعة ما يتنرفز او يتعصب نتيجة لان انا مش عاوز اديله الحاجة لان ما ينفعش اديله الحاجة المسألة دي لنا مسألة طبيعية لازم ناخد بالنا من المنظومة دي لازم يبقى واضحة عند حضرتك ان منظومة الثواب والعقاب واضحة المقابلات واضحة زنت مهما كان طلبها عادل مش هتاخد مدام زنت مهما عيطت مش هتديها اللي هي عاوز هتديه وقت ما انت شايفه ان ده المناسب انها تاخده بصورة او باخرى وبالتالي ما طلوب من اننا انتفاضة كده في البيوت في السن ده من غير عصبية ولا نرفزة وما تقلقيش من التغيرات اللي بتحصل دي تغيرات طبيعية موجودة ومطلوب مني قوي ان انا اخد بالي ان الاولاد ممكن في الفترة دي يحبوا خصوصية حبتين عشان هي عاوزة تروح لحمتها او غير من غير بنت اختها مش عشان هي كارها اختها او مش بتحب اختها لانها خايفة ان اختها تقولك بعض الأشياء والمعلومات نتيجة العملية الانتقال لعمتها أما مسألة الخروج من حقها أنها تروح لوحدها من غير ما تكون أختها معاها في بعض الأحيان لكن في بعض الأحيان هتشترطي اشتراطات وخليكي نصحة وزكية بقى أنك أنت مش خرجا لما تختختك بس بيبقى في نسبة في الخروج مش كل فترة بتخرج فيها البنت يبقى لازم تاخد أختها فعلا بيبقى حمل تقيل يعني هتشتغل دادا لأختها يعني ما ينفعش الكلام ده لازم تبقى المسألة بالنسبة لنا فيها قدر من عملية التغيير بشكل او باخر الاخت اللي سألت نقل الاولاد من تجريبي لمدرسة حكومي طبعا المدارس تجريبية يعني وان كان مزدحمة الاعداد الا ان فعلا المتفوقين بيطلعوا من تجريبي للمستوى اللي بيبقى موجود عليه اعلى شوية من المدارس الحكومية العادية لكن الظروف المادية اذنت بان احنا لازم نتنقل طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفعلا وانت بتنقلها يعني الواحد متأثر جدا ان لا يجد الانسان بعض مئات من الجنيهات عشان يقدر يكمل تعليم اولاده بشكل او باخر يعني دي حاجة فعلا تؤثر ويا رب كده يعني يعني ينتع البلد دي شويه بالخير ان شاء الله ويكرمنا كده باسم ده برزق وفير ويكرمه برزق وفير وتعوض لهم الدراسه الحكوميه اللي هيقوموا بها بدراسه أخرى في وقت من الأوقات أيام ما يخلصوا الثانوية العامة إن شاء الله بتفوق لكن إذا أردت إن تنقلي طبعا الظروف المادية مدام القاهرة المسألة بترجع عليك طبعا لأن الواقع موجود لكن مسألة إن هي هتتنقل نقلة طبعا في نقلة جامدة ما بين التجريبي وما بين المدارس العادية طبعا في نقلة لأن التطوير المنهجي والتطوير في مستويات المدرسين بتبقى في التجريبي أعلى هذا والله عالم بس تسألي حد من الـ من الـ من الـ وزارة التربية والتعليم في هذا الأمر وتسألي حتى في الإدارة إذا ده يعني الدورة على مدرسة حكومية تكون لسه يعني بخيرها او فيها ناظر كده او مدير مدرسة كده محترم او لسه في مدرسين ما شاء الله وهم كثر على مستوى عالي وتربوي بني حلقتي بالبداية سؤال ما جاوبتش عليه سؤال الاخت اللي سألت انا عن عندي بنيوتة عندها خمس سنين وبنوتة تانية عندها سنتين ولد عنده سنتين انا بفرق في لا ما يفعش تفرقة المعاملة هتربي عداوات هتربي غيرة بين الاخوات جيبي بدل اللعبة لعبتين لو تقدري او تخلي اللعبة دي يلعبوا بيها مع بعض في وقت وكل واحد يستأثر بيها في وقت واخر كلمتين دي الكبيرة ادي اخوك دي مسألة مرفوضة تماما لان هي فعلا في كتير من الاحيان الاولاد بيرفضوا المبدأ ده بعضهم لكن البعض الاخر بيبقى سعيد جدا انك تنفخيه وتقوليلهم التكبير ومحصلتش وعملت وسويت ختاما الاتصالات كانت كتيرة ومتنوعة وقضايا مهمة وشائكة وابتدينا حلقتنا بالتفريقه في التمعاملة فاخدوا بالكم من التفريق في المعاملة ما ينفعش يبقى في تفريق من المعاملة كنا اتكلمنا على فترة المراحقة والثقة انا هقول خمس نقط عشان يبقى موضوع الحلقة يعني على الاقل لمينا منه عاوزكم تنسوا كلمة يعني كلمة يعني يا صغير انت صغير لسه انت عاين لسه انت كنت لسه بتلبس البامبرز اول امبارع انت جاي النهاردة تجيني رأيه اخدوا بالكم من النقطة دي ممنوعة من عمباتا بلاش المراقبة ونظام المراقبة ل 24 ساعة لدرجة انه وصل اب من الابات بيعمل كاميرات داخل القوب 24 ساعة وبعد ما يرجع بيروح مفرغ ويشوف الموقع ما ينفعش لازم يبقى المراقبة يبقى فيها ذكاء وفي نفس الوقت ما تحسس ابنك انك بترقبه 24 ساعة وما يبقاش فيه وكيلة نيابة دايما وما باحث أمن دولة وقفة انت رحت فين وجيت منين وقابلت مين وكسلمت على مين وعملت ايه خلينا أسكية أكتر خلي مراقبتنا بعيدة على أولادنا عشان ما يحسوس ان احنا طبقين على نفسهم كتير آخر النقاط ان هو في بعض أوقات بقول للأباء الصمت أفضل من الكلام ساعات الأباء والأمهات ما بيزودوا في الكلام بيغلطوا أخطاء كتير الأولاد محتاجين لمسة حانية وعط وحنية حتى في السن ده حتى في المهابرة بتاعتهم حتى في الأسلوب الغريز اللي موجود النقطة الخامسة اللي هبتدي بيها الحلقة الجاية ودي نقطة مهمة جدا جدا أولادنا يحلوا مشاكلهم بنفسهم ويجدوا حلول لمشاكلهم بلاش نبقى موجود فوق رأسهم دايما عشان نحللهم مشاكلهم اما بيتخانق مع صاحبه او يعمل مشكلة في المدرسة او مشكلة في الشارع او مع الجيران بنفكر مع بعض ازاي يحل مشكلته مش بنقدم له الحلول مش بنقدم له الحماية مش بنقدم له دايما الامور على طبق منفضة ممكن الثقة بتاعة اولادنا تزيد لو قدروا يعتمدوا على نفسهم ايوة لو قدروا حسنهم كبار ايوة لو حسوا بحنوه من الاباء والامهات ايوة لو حسوا ان احنا اريبين أيوة، لو حسوا ان احنا بنديهم منطلق الحرية من غير مراقبة رثيقة مفضوحة بينه المخرج بيقول لي يعني هيتخصم منه لو كملت كمان سانيتين حلقتنا خلصت بتمر بسرعة اسأل الله تبارك وتعالى بجد أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا وأسأله الذي جمعنا على هذه الشاشة الساعة وجعلنا نسمع بعضنا بعضا ونتواصل فيما بيننا أن يكون لقاؤنا ومستقر جلوسنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى من الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم عمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولدنا امان غالي اهداها